المسلمون انفسهم متفرقون أكثر مما يراها بعضهم بعضهم يرى أن المشكلة احتلال اليهود فلسطين أن المشكلة ما ذكرناه آنفا محاربة الكفار لكثير من البلاد الإسلامية وآلها لا نحن كل مشكلة أكبر وهو تفرق المسلمين المسلمون أنفسهم متفرقون شيعا وأحزاب خلاف قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الآن الجماعات الإسلامية مختلفون في طريقة معالجة المشكلة التي يشكو منها كل الجماعات الإسلامية وهي الزل الذي ارانا على المسلمين وكيف السبيل للخلاص منه هناك طرق الطريقة الأولى وهي الطريقة المثلى التي لا ثانية لها وهي التي ندعو إليها دائما أبدا وهي فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه وتربية المسلمين على هذا الإسلام المصطفى تلك هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا ونذكر دائما وأبدا فرسول الله بدأ باصحابه أن دعاهم إلى الإمام الله ورسوله أن علمهم بأحكام الإسلام وأمرهم بتطبيقها. وحينما كانوا يشكون إليه ما يصيبهم من ظلم المشركين وتعذيبهم إياهم كان يأمرهم بالصبر يأمرهم بالصبر وان هكذا سنة الله في خلقه أن يحارب الحق الباطل وأن يحارب المؤمنون بالمشركين وهكذا فالطريق الأولى لمعالجة هذا الأمر الواقع هو العلم النافع والعمل الصالح هناك حركات ودعوات أخرى كلها تلتقي على خلاف الطريقه الأولى والمثلى والتي لا ثانية لها وهي أترك الإسلام الآن جانبا من حيث وجوب فهمه ومن حيث وجوب العمل به الأمر الآن أهم من هذا الأمر وهو أن نتجمع وأن نتوحد على محاربة الكفار سبحان الله كيف يمكن محاربة الكفار بدون سلاح كل إنسان عنده ذر من عقل أنه إذا لم يكن لديه سلاح مادي فهو لا يستطيع أن يحارب عدوه المسلح ليس بسلاح مادي بل بأسلحة مادية فإذا أراد أن يحارب عدوه هذا المسلح وغير مسلح ماذا يقال له حاربه حاربه دون أن تتسلح أم تسلح ثم حارب لا خلاف في هذه المسألة أن الجواب تسلح ثم حارب هذا من ناحية المادية لكن من ناحية المعنوية الأمر أهم بكثير من هذا إذا أردنا أن نحارب الكفار فسوف لا يمكننا أن نحارب الكفار بأن ندع الإسلام جانبا لأن هذا خلاف ما أمر الله عز وجل ورسوله المؤمنين في مثل ايات كثيرة منها قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الإنسان لفي خسر نحن الآن بلا شك في خسر لماذا؟ لأننا لم نأخذ بما ذكر الله عز وجل من الاستثناء حين قال إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نحن الآن نقول آمنا بالله ورسوله لكن حينما ندعو المسلمين المتحزبين المتجمعين المتكتلين على خلاف دعوة الحق الرجوع إلى الكتاب والسنة يقولون هذا ندعه الآن جانبا الأمر الأهم هو محاربة الكفار فنقول بسلاح أم بدون سلاح لا بد من سلاحين السلاح الأول السلاح المعنوي وهم يقولون الآن دعوا هذا السلاح المعنوي جانبا واخذوا بالسلاح المادي ثم لا سلاح مادي لأن هذا غير مستطاع بالنسبة للأوضاع التي نحن نحكم بها الآن ليس فقط من الكفار المحيطين بنا من كل جانب بل ومن بعض الحكام الذين يحكموننا فنحن لا نستطيع اليوم رغم انوفنا أن نأخذ بالاستعداد بالسلاح المادي هذا لا نستطيعه فنقول نريد ان نحارب بالسلاح المادي وهذا لا سبيل إليه والسلاح المعنوي الذي هو بأيدينا فاعلم أنه لا إله إلا الله العلم ثم العمل في حدود ما نستطيع هذا نقول بكل يعني بساطة متناهية دعوا هذا جانبا هذا مستطاع ونؤمر بتركه جانبا وذلك غير مستطاع فنقول يجب ان نحارب وبماذا نحارب خسرنا السلاحين معا السلاح المعنوي العلمي نقول نؤجله لأن هذا ليس وقته وزمانه السلاح المادي لا نستطيعه فبقينا خرابا يبابا ضعفا في السلاحين المعنوي والمادي إذا رجعنا إلى العهد الأول الأنور وهو عهد الرسول عليه السلام الأول هل كان عنده سلاح مادي الجواب لا بماذا إذن كان مفتاح النصر السلاح المادي أم السلاح المعنوي لا شك أنه كان السلاح المعنوي وبه بدات الدعوة في مثل تلك الآية فاعلم انه لا اله الا الله اذا العلم قبل كل شيء العلم بالاسلام قبل كل شيء ثم تطبيق هذا الاسلام في حدود ما نستطيع نستطيع ان نعرف العقيده الاسلاميه الصحيحه طبعا نستطيع ان نعرف العبادات الاسلاميه نستطيع ان نعرف الاحكام الاسلاميه نستطيع أن نعرف السلوك الإسلامي هذه الأشياء كلها ما انها مستطاعة الجماهير المسلمين بأحزابهم وتكتلاتهم هم معرضون عنها ثم نرفع أصواتنا عالية نريد الجهاد أين الجهاد ما دام السلاح الأول مفقود والسلاح الثاني غير موجود بايدينا نحن لو وجدنا اليوم جماعه من المسلمين متكتلين حقا على الإسلام الصحيح وطبقوه تطبيقا صحيحا لكن لا سلاح مادي عندهم هؤلاء يأتيهم امره تعالى في الايه المعروفه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم لو كان عندنا السلاح الأول المعنوي فنحن مخاطبون بهذا الإعداد المادي فهل نحارب إذا لم يكن عندنا إعداد مادي الجواب لا لأننا لم نحقق هذه الآية التي تأمرنا بالإعداد المادي فما بالنا كيف نستطيع أن نحارب ونحن مفلسون من السلاحين المعنوي والمادي المادي الآن لا نستطيعه المعنوي نستطيعه إذا لا يكلف الله نفسا إلا بسعها اتقوا الله ما استطعتم فالذي نستطيعه الآن هو العلم النافع والعمل الصالح لعني أطلت في الجواب أكثر من اللاجم لكني أنا ألخص الآن فأقول ليست مشكلة المسلمين في فلسطين فقط يا أخوانا لأن مع الأسف الشديد من جملة الحرافات التي تصيب المسلمين اليوم أنهم يخالفون علمهم عملا حينما نتكلم عن الإسلام وعن الوطن الإسلامي نقول كل البلاد الإسلامية هي وطن لكل مسلم. ما في فرق بين عربي وعجمي. ما في فرق بين مثلا حجازي وأردني ومصري وغيره. لكن هذه الفروق عملية موجودة. هذه الفروق عملية موجودة ليس فقط سياسيا هذا غير مستغرب ابدا لكن موجود حتى عند الإسلاميين مثلا تجد بعض الدعاه الإسلاميين يهتمون بفلسطين ثم لا يهمهم ما يصيب المسلمين الآخرين في بلاد أخرى مثلا حينما كانت الحرب قائمة بين المسلمين الأفغان وبين الصوفيات وأذنابهم من الشعوعيين كان هناك حزب او أحزاب إسلامية لا يهتمون بهذه الحرب القائمة بين مسلمين الأبغان والشيوعين لماذا؟ لأن هؤلاء ليسوا مثلا سوريين أو مصريين أو ما ذلك إذن المشكلة الآن ليست محصورة في فلسطين فقط بل تعدت إلى بلاد إسلامية كثيرة فكيف نعالج هذه المشكلة العامة بالقوتين المعنوية والمادية بماذا نبدأ نبدأ قبل كل شيء بالأهم فالأهم وبخاصة إذا كان الأهم ميسورا وهو السلاح المعنوي فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه تطبيقا صحيحا ثم السلاح المادي إذا كان ميسورا اليوم مع الأسف الشديد الذي وقع في افغانستان الأسلحة التي حارب المسلمون المادية الأسلحة المادية التي حارب المسلمون بها الشيوعيين هل كانت أسلحة إسلامية الجواب لا كانت أسلحة غربية إذن نحن الآن من ناحية السلاح المادي مستعبدون لو أردنا أن نحارب وكنا أقوياء من حيث القوة المعنوية إذا أردنا أن نحارب بالسلاح المادي فنحن بحاجة إلى أن نستورد هذا السلاح إما بالثمن وأما بالمنحة أو شيء مقابل شيء كما تعلمون في الغربية اليوم على حد المثل العامي حكل لي لحكل لك يعني أي دولة الآن حتى بالثمن لا تبيعك السلاح إلا مقابل تنازلات تتنازل أنت أيها الشعب المسلم مقابل هذا السلاح الذي تدفع ثمنه ايضا فإذن يا أخواننا الأمر ليس كما نتصور عبارة عن حماسات وحرارات الشباب وثورات كرغوة الصابون تثور ثم تخور في أرضها لا أثر لها إطلاقا. أخيرا أقول وقل عملوا فسير الله عملكم ورسوله إلى آخر الآية لكن أكرر أن العمل لا ينفع إلا إذا كان مقرونا بالعلم. النافع والعلم النافع إنما هو قال الله قال رسول الله كما, كما قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين راي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه مصيبة العالم الإسلامي اليوم مصيبة أخطر وقد يستنكر بعضكم هذا الذي أقوله مصيبة العالم الإسلامي اليوم أخطر من احتلال اليهود لفلسطين مصيبة العالم الإسلامي اليوم أنهم ضلوا سواء السبيل أنهم عرفوا الإسلام الذي به تتحقق سعادة الدنيا والاخره معا واذا عاش المسلمون في بعض الظروف اذلاء مضطهدين من الكفار والمشركين وقتلوا وصلبوا ثم ماتوا فلا شك انهم ماتوا سعداء ولو عاشوا في الدنيا اذلاء مضطهدين أما عاش عزيزا في الدنيا وهو بعيد عن فهم الإسلام كما أراد الله عز وجل ورأوله فهو سيموت شقيا وإن عاش سعيدا في الظاهر بارك الله فيكم ولعلنا نتلقى أسئلة أخرى العلاج هو فر إلى الله العلاج فر إلى الله فيروا إلى الله تعني افهموا ما قال الله ورسول الله واعملوا بما قال الله ورسول الله وبهذا انهي هذا الجواب وياكم، وياكم، فدعواتكم. إن شاء الله. الله يبارك فيك. أنا بس نكت في سؤال آخر بس عشان نفتح على جل الإخوان. ما نطورش علينا بالجواب بلاش بعدين يوجد وبينفذ مننا. بس انا على بس بسمع جاري بقول انه هني سأل السؤال وصاني نحنا خارج يوم نمسح. انك اشرح هلا بيهلي يطول يسدع يا شيخ اشترك اخذ الجوال اصدر شيخ ما يعني بزود الاب بزود يعني بطول هاي مشكلة وضع حدود لا هو مشكلة وضع حدود مادية للافكار العلمية النظرية هذا الشيء من اصعب الامور فما هو ولا طول ما نطول ايه طولت اخي احنا <تصفيق> نبس نطول بارك الله فيك بس لبنا كمان نستحمل طيب يلا اعطي الدور تفضلوا تفضلوك شوان خبائش. نكمل السؤال الثانية اما ايه غريبة <كت> قد <تصفيق> والله السؤال اللي هو اذا بدك السجل ان اذا بدك تجابه الله فيك اسمحوا الله هي ذكرت في جلسة سابقة ما اجد العمليات الانتحارية طيب العمليات الانتحارية ما اجدتها بس لبنا توضيح بسيط بارك الله فيك وهل يستطيع الرجل او المرأة يخرج للجهاد بعدم السماح والديه له انا في ظني بالنسبة للعمليات الانتحارية تكلمت اكثر من مرة بشيء من التفصيل لكن المشكله ان الجائز تختلف ترك النوج نفصل من المعلوم عند العلماء جميعا دون خلاف بينهم أنه لا يجوز للمسلم أن ينتحر انتحارا بمعنى خلاصا من مصائب من ضيق ذات اليد من مرض ألم به حتى صار مرض مزمنا ورح ذلك هذا. الانتحار للخلاص من مثل هذه الأمور بلا شك أنه حلام وأن هناك احاديث صحيحة في المخاري ومسلم أن من قتل نفسه بسم أو بنحر نفسه أو نحو ذلك بأنه لا يزال يعذب بتلك الوسيلة يوم القيامة حتى فهم بعض العلماء بأن الذي ينتحر يموت كافرا لأنه ما يفعل ذلك إلا وقد نقم على ربه عز وجل ما فعل به من مصائب لم يصبر عليها المسلم بلا شك لا يصل به الأمر إلى أن يفكر في الانتحار فضلا عن أن ينفذ فكرة الانتحار ذلك لان المسلم وهنا مثال للموضوع السابق أن العلم يجب أن يخترب بالعمل واذا كان ليس هناك علم صحيح فلا عمل صحيح حينما يعلم المسلم ويربى المسلم على ما جاء في الكتاب والسنه تختلف ثمرات انطلاقاته في الحياة الدنيا وتختلف أعماله فيها عن أعمال الآخرين الذين لا أقول لم يؤمنوا بالله ورسوله لا آمنوا بالله ورسوله ولكن أعرفوا ما قال الله ورسوله فمما قال الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن فمن أصابه مرض مزمن من أصابه فقر مدقع وهو مؤمن ما بتفرق معه إن كان صحيح البنية او كان علي لها ان كان غني المال او كان فقيره ما تره معه لانه كما يقال في بعض الامثال العامية هو كالمنشار الطال والنازل هو مأجور يأكل حسنات ان اصابته سراء شكر الله عز وجل فأثب خيرها وان اصابته ضراء فضراء فكان خيرا له من الذي إذا ينتحر هذا في الغالب لا يكون مؤمنا لكن يمكن نستطيع نتصور أن مسلما ما صابته نعبة فكر انحرف به فانتحر هذا يمكن أن يقع لهذا الإمكان ولهذا الاحتمال ما نقول نحن يقينا هذا ليس مؤمنا هذا كتارك الصلاة الجاهد لشرائتها إذا مات مسلم اسمه أحمد بن محمد او محمد بن زيد أو ما ذلك لكن كان معلوما بإنكاره للصلاة بإنكاره لشرائت الاسلام هذا إذا مات لا يتفشي مقابل مسلمين كذلك بالنسبة لمن انتحر وعرف انه انتحر نقم على الله عز وجل ما اهل به من مصائب اما قلنا بانه يمكن انه تصيب نوبه عصبية فكرية في انتحر لهذا الاحتمال لا نقول نحن ان كل من انتحر فهو كافر ولا يتفلشين مقابل المسلمين الآن نأتي إلى إيش الانتحارية عمليات الانتحارية. عمليات الانتحارية هذه عرفناها من اليابانيين وأمثالهم حينما كان الرجل يهاجم باخرة حربية امريكيه مثلا بطائرته فينفجر مع طائرته ولكن يقضي على الجيش الذي هو في تلك الباخره الحربية الأمريكية ميانا نحن نقول العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعه وكلها محرمة وقد تكون من النوع الذي يخلد صاحبه في النار وقد تكون من النوع الذي لا يخلد صاحبه في النار كما شرعت الآن الآن اما ان يكون عملية الانتحار قربة يتقرب بها الى الله اليوم انسان يقاتل في سبيل ارضه في سبيل وطنه هذه العمليات الانتحارية ليست اسلامية اطلاقا بل انا اقول اليوم ما يمثل الحقيقة الاسلاميه وليس الحقيقة التي يريدها بعض المسلمين متحمسين اقول اليوم لا جهاد في الارض الاسلاميه اطلاقا هناك قتال هناك قتال في كثير من البلاد اما الجهاد يقوم تحت راية اسلامية ويقوم على اساس احكام اسلامية ومن هذه الاحكام ان الجندي لا يتصرف برأيه لا يتصرف باجتهاد من عنده وإنما هو يأتمر بأمر قائده وهذا القائد ليس هو الذي نصب نفسه قائدا وإنما هو الذي نصبه خليفة المسلمين فأين خليفة المسلمين أين الخليفة بل الحاكم الذي رفع رأس الإسلام ودع المسلمين أن يلتبه حوله وأن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل هذا لا وجود له فما دام أن هذا الجهاد الإسلامي يصلط أن يكون تحت راية إسلامية هذه الراية الإسلامية لا وجود لها فإذا جهاد إسلامي لا وجود له إذا انتحار إسلامي لا وجود له أنا أعني انتحارا قد كان معروفا من قبل في عهد القتال بالحرام وبالسيوف وبالسهام نوع من هذا القتال كان يشبه الانتحار مثلا حينما يهجم فرد من افراد الجيش بسيفه على كردوس على جماعه من الكفار المشركين فيعمل فيهم ضربا يمينا ويسارا هذا في النادر قل ما يسلم هل يجوز له أن يفعل ذلك نقول يجوز ولا يجوز إذا كان قائد الجيش المسلم هو في زمن الرسول هو الرسول عليه السلام إذا امن له جاز له ذلك أما ان في نفسه فلا يجوز له لأنها مخاطرة ومغامرة إلا نقل المقامرة تكون النتيجة خاسرة لا يجوز إلا بان الحاكم المسلم او الخليف المسلم لما لأن المفروض في هذا الخليف المسلم أنه يقدر الأمور حق قدرها وهو يعرف أن ينبغي أن يهجم مثلا مئة من المسلمين على ألف أو أقل أو أكثر فيأمرهم بالوجوب وهو يعلم أنه قد يقتل منهم عشرات لكن يعرف أن العاقبة هي للمسلمين فاذا قائد الجيش المسلم المولى لهذه القيادة من خليف المسلم امر جنديا بطريقه من طرق الانتحار العصرية يكون هذا نوع من الجهات في سبيل الله عند وجل اما انتحار لاجتهاد شاب متحمس كما نسمع اليوم مثلا افراد يتسلقون الجبال ويذهبون الى جيش من اليهود ويقتل منهم عددا ثم يقتلون ما الفائده من هذه الامور هذه تصرفات شخصية لا عاقبه لها لصالح الدعوه الاسلاميه اطلاقا لذلك نحن نقول لشباب المسلم حافظوا على حياتكم بشرط أن تدرسوا دينكم واسلامكم وأن تتعرفوا عليه تعرفا صحيحا وأن تعملوا به في حديد صفاتكم هذا العمل ولو كان بطيئا ولو كان وئيدا فهو الذي سيثمر السمر المرجوة التي يطمع فيها كل مسلم اليوم مهما كانت الخلافات الفكرية أو الملهجية قائمة بينهم كلهم متفقون على أن الإسلام يجب أن يكون حاكما لكن يختلفون في الطرق كما ذكرت اولا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم يقول تارف في هذا الزمان من الفتن وعدد الفتن ثم يقول هل يعني على المسلم أن يعتزل وماذا تقول في قول الله تعالى أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم وهو وهل يكون كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحديثة فاعتزل تلك الفرقة كلها إلى آخر الحديث هذا السؤال هذا سؤال فيه عدة أسئلة أبدأ بالسؤال الأول شو هو؟ هل مسلمًا يعتزل المسلم, المسلم يختلف باختلاف أولا إيمانه وباختلاف زمانه ومكانه فمن كان قوي الإيمان ولا يخشى على نفسه أن يصاب بانحراف في عقيدته او في سلوكه فالافضل له ان يخالط المسلمين وأن لا يعتزلهم وهذا نص صريح في قوله عليه السلام الذي رواه الترمذي وغيره من اهل السنن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يفغر على اله مما يتمم الجواب السابق ان الأمر يختلف باختلاف إيمان المسلم وباختلاف زمانه ومكانه ان هناك احاديث في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما ان خير الناس في زمن الفتن رجل عنده غنم وهو يعتزل الناس في شاب من هذه الشعاب ياكل ويشرب من رشدها ويكفي الناس من شره ويكتفي هو من شر الناس هذا يكون في زمن الفتن ولا شك أن زمن الفتن تختلف قلة وكثرة فيعود المساله إلى ملاحظة إيمان المؤمن فمن كان كما قلنا آنفا إيمانه قويا ولا يخشى على نفسه انحرافا في عقيدته في عيادته في سلوكه فخير له أن يبقى مع الناس ولا شك ان في بقائه معهم سيقوم بامر بالامر المعروف والنائعه منكر والمناصعه ونحو ذلك فذلك خير له وافضل من ان يعتزل الناس وان يجوع بنفسه هذا السؤال الاول السؤال الثاني في قوله تعالى ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لينظركم يضر... من ضل اذا يا تفسيرها أيضا في السنن وفي مسنن الإمام أحمد من حديث بذكر صبيح رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس يوما فقال لهم يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية بغير تأويلها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فإذا امرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فهنا اذا لا يضركم من ضل إذا هديتم فليس معنى الآية يجر الناس وحلوا لكم اي بردي ولا تأمروا بالمعروف لا تنهوا عن منكر لا اذا امرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وما تجاوب الناس معكم فهنا اذا لا يضركم من ضل إذا هديتم ومن ومن تمام اهتدائكم انكم اذا رايتم منكرا انكرتموه واذا رايتم امرا يستدعي الامر به امرتم بالمعروف وهكذا هذا السؤال الثاني السؤال الثالث له علاقه بحديث وليذا هنا فايش فدع تلك الفركه كلها تلك هذا الحديث له علاقه بوضعنا الحاضر تماما اي اذا تفرق المسلمون شيعا واهذرة وتكتلات كل يتعصب لجماعته وحزبه فلا يجوز للمسلم وانحالة هذه ان ينطوي الى فرقة من هذه الفرق الا فرقة واحدة اذا وجدت وعليها امام بوعة من المسلمين ينبغي أن يكون مع هذه الفرقة ومع هذه الطائفة أما إذا لم يكن هناك جماعة وعليها إمام قد بوعة ويدع الفرقة كلها ولا يعني هذا يدع الفرقة كلها يعني يعتزل على وقت الجبل لا وإنما معناه لا يتحزم لطائفه على الطائفة هذا المقصود بحديث وذيفة رضي الله تعالى عنه الآن وين مخطيب داعش أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ينفه ينفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم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 ولتكن منكم أُمَّةٌ يدعون إلى الخير وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كاللين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَن عَمِلَ سَيِّئَاتٍ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ أُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ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 وأنا أدعوكم إلى العزيز الرصار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة, ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ المسرفين هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فستذكرون مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُوفِ ذِمَمِي إِلَى اللَّهِ إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها شراجا وقمرا منيرا وَهُوَ الذي جعل الليل وَالنَّهَارَ خِلْفَةً خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الْأَرْضِ عونا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 ومن يفعل ذلك يرقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب امنا وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور ويمروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا لم يخروا عليها صنا وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من وجعلنا للمتقين ايمانا اولئك يجزعن العوفة بما صبروا ويلقين فيها تحية وسلاما خالدين فيها حَسُنَتْ مستقرا ومقاما قلنا يا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون نزاما